لكن الواسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لكن الواسخون بالنين والمقيمين الصلاه والراكين والصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنفيهم اجرا عظيما والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر All in the mess